كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا, عنا, عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا فانصرنا على القوم الكافرين